kul man jaa jaa كتوبه في دم عيننا نحيها بالدمعه في ماتيمنا وصغ بالله لا من ماك ابن صحنا مشوق بك حسين احنا مالنا عليك يا ابو عبد الله على الصدر هل وش مطبوء ومن الجبين تجي فلي دمون موت بقلام لو يمر اسمك نتذكره المنحر المكتوب جمع مصابك محبينك من افترار جرحك الثامي يرجع يلنا اليدي کیام العهد يا أبو الأحرار الثورتك سيدي أنصار نحيا على خطك رسامي خدامي لبعت ردك